ذلك بأنهم متبع ما أشخط الله وكرهوا رضوانه وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أَمْ حسب الذين في قلوبهم مرض أَلَّا يُخرج الله أضعاهم ولو نشأ لأريناكهم فلعرفتهم بصيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم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 والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم وَلَا ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها هم هؤلاء تدعون لتفق تدعون لتفق في سبيل الله.